<تصفيق> موسيقى ا م ش ي في طريقي هوى وقر ودخان و ا ل م و ر ا ل ي شالي والموسيقى ديال ز م ا ن الرب ياحبيبي ليلي ونهاري غنى يروح تسمع القروا بهي قولو ا للناس قولو ا للحضرين قولو ا للغيبين خذي ت م ق ف ي خلاص قولو لي ل جرذي و ن س ا ن ما ن ق ط ع ش ل ي ا س 「ワンマのやのやつ」「ワンマの و ت ي نادي」「ブルーアデルヘッ ره جاي وقيله وليد بلادي」「ラんアッ ف ا ل غ ر ب غادي」 ش ا ت ر ي ح البلاد جاي س م ا ع الحراشي و أ ن ا مع أ ص ح ا ب ي جوال سمعت صوتي نادي من بعد ر ه ج ا ي و ق ي ل ا وليد بلادي ع ب م وسنين عداو كوى في الغربه غادي ش ا ت ر ي ح البلاد جاي س م ا ع الحراشي ويا الرايح وين مسافر ب ل ك تروح تعيا وتولي عش ه ل ن د م والعباد الغافلين قبلك وقبلي آ ه قبلك وقبلي ولما اصحابي جوال بحر هواوي عشيوخ زمان الخلوي بعيد الداني عنجو راني سهران والقمر ضواني يلي في همومك حيران روح تسمع ولاد بلادي なぜならまだいっちゅうふいならまだいっちゅはふいならまだいっうふいなら